وهل يجوز للمزكي أن يوكل أحدا غيره في دفع الزكاة عنه وهل يجوز أيضا للفقير أن يوكل غيره في أخذ الزكاة كل ذلك جائز فلا مانع من توكيل أحد في دفع الزكاة للمستحقين ولا في توكيل أحد لأخذ الزكاة إذا كان مستحقا لها حيث لا يوجد نص يمنع ذلك والله أعلم